بسم الله الرحمن الرحيم قاطم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطع نفسك ألا يكون مؤمن إِنَّمَا سَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ فَأَوَّلُوا وَجَعَلَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمُ الْأَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَن بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأغسل لا هارون فأغسل لا هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فات يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا باستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضال فَتَرَبَّتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِعْلَ الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ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 رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلى غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقي عطاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخطجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجهي وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَقلَ لَِّا سِهَلَاتُم مُجِتَمِعونَ لَعََّ نَا اتَّبِعُ السَّحَرَتَ إ كَواهُمُ الْ الغَالِبِ فَلَمَّا جَ السَّحَرَةُ قَاالولِ فِيععْونَ أَإَّا لناَا لأَجرَنٍ كُمَّا نَحْنُ الْ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وطعلوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تتلقف ما يافكون فايقيت الصحره ساجدين قالوا امنا ماذ رب العالمين رب موسى وهارون قال له قبل انا ذا لكم ان هو لكبيركم الذي علمكم السحر فهل سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اضلبنكم